دم دم عليها ربنا دم دم عليها ربنا دم دم عليها ربنا إجزن أليم واجعل علاها يا قوي مثل الهشيم دم دم عليها ربنا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 اسْمُهُ الْهُدَى دِينًا قَوِيمًا كَمَنْ تَدَّعُونَ هُجُنَا من تدعو ذكر حَكِيمٌ يَا مَنْ تَسَمَّوَ بِالْهُدَى دِينًا قويم يا من قران يا من تلوه اسبل دمعا سدييا قرانكم فيه المصاب غدا جسيم يا من تلوه اسبل دمعا سدييم قرانكم فيه المصاب غدا جسيم فتنسوه برجسهم رجسهم رجسهم فعل الاديم قل وقوله وحي كريم ما هان قدرا إنما هان الثمي نطق الإله وقوله وحي كريم ما هان قدرا إنما هان اني انادي والاسى <سؤال> يحيي يا امتي يكفي السمت يكفي الوجع اني انادي والاسى <سؤال> يحيي الهموم يا امتي يكفي السمت <سؤال> يكفي الوجع قوموا فقد بلغ لا والهوان فينا يسيم أين الحمية ما لها أعيت تقر لا, لا والهوان فينا يسيم لا لن يدوم لهم أمان لن يدوم فلتلههم أمالهم تيها رهيم لن يدوم لهم امان لن يدوم فلتلههم امالهم تها ووهي فالنصر ات لا محال لا محال زمنا قد زمنا قد زمنا قد